اي فوروردين و الى الله نام يوم <تصفيق> لا اي نورا مست لا ينعمون من قول رو <تصفيق> نحن نخلص لنا على سبح حم طول ما z uh. of us down in Don't bury I've sir uh -huh.